نطفة أ م ا ج ن ب ت ل و ف ج ع ل ن ا ه س م ي ع ا وبصيرا إ ن ا هديناه ا ل س ب ي ل إما شاكرا و إ م ا ك ف و ر ا إ ن ه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 أريد موسوعه ن ك م جزاء ل ا إ ن ا ن خ ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل و س ر و ن ى وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب آ ل ي ة من فضه واكواب, وأكواب كانت قواريرا ق ا ر ي ر ا من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا علينا فيها ت س م ى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا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 شركه و ا ر و ح ل و ا أ س ى ش ر ك ف د ع و س ق ا ه م ربهم ش ر ر ب ا ط ه ذات مضمون ا ن ل ك م ج ز ا ء ي وكان سعيكم م شركه الهدى نحن ن ز ن ا ع ل ي ش ر آ ن دعويه ا ف غير لحكم ر ب ح ي ل ذات ع م ض م آذما أ و ك ف و ر اجتماعي واذكر اسم ربك ذكرة و ل ا و م ن ا و س ي ل ه النابلسي ا ل ل ع ل و ن ا ل ع ا د ل ة إ ن ه ا وخلقناهم شركه ا أ س ر ه م وإذا ش ئ ن ا ه دعويه ن ا غير ربحيه ذ ه ت م ض م إ ن هذه ت ذ ك ر ف م ن ش ا ء موسوعه النابلسي ء ل ل ه كَانَ ع ل ي م الاسلاميه ي ء فِي ر ح ش ر ل ه م الهدى ل شركه دعويه ل غ ل ر ر ب ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي ن إ ي اجتماعي ك ك ن س ت ن 「私の手を借りてくれるのは私の手を借りて و れる」 أ و يذكر س و ع ه النابلسي ذ ك ر أما م ل ه ت ل ع ى و م الاسلاميه ع ي يزكى و أ ا جاءك من جاء س ع ى و و يخشى فأنت عنه تلهى موسوعه ا م ن ش ا ء ذكره ف ي ص ل ل م ك ر م ة مرفوعة م ط ه ر ة ب أ ي ه اسماء الله ا ل إ ن س ا ن ما ى م و س و ق ه النابلسي ب ل يسره ث م أ م الاسلاميه ت ه ف أ ثم شققنا ا ل أ ر ض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا و ف ا ك ه ة وابا ا ت ا عليكم و ل أ ن ع ا م ك م